بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريهم من اياتنا انه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا زرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا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 فإذا جاء وعد الاخره ليسو جوهكم وليدخل المسجد وليدخل المسجد كما دخله اول مره وليتبرو ما علوا تكبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للمكفرين حصيرا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 وَجَعَلْنَا آيَةً نَّهَارًا مُّبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ قَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخرج هُ يووم القيا مد كتاب القاه مننشور اقرأ كتابكَ كفى بنفسسك اليوم عليه حصبا.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 وما كان عطاء ربك محضورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تصطيلا لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضى ربك ألا تعمدون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 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نُفُوسِكُمْ إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا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 وَلَا تَكُنْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بالحق وَم قُتِلَ مغلومًا فَقدَد جعَناالِ وَلهِ سُقان فَلَا يُسْر في القَد إنه كانَ مصُور وَلَا تقرَبُ مَا التييمِ إلاا بِلَهِ أَحسَنُ حتى يَبْنُ غأَشُدَّ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 نَحْنُ عَمُ بِماَا يْتَمرِرون بهِه إذ يسْستَمِرونَ إليكَ وَإِذهُم نجو إذ يَقولول الظالمونَ إِ تَتَّبِرونَ إلاا إِ تَتَّبِونَ إللاا رَجللَ مصْوع أُ غُ كيفَفَ غبُلَلك الأمْكَلَ فَضَلّ فَلَا يستَطعونَ سَبِيلا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 وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُواً مُبِيناً رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ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 وماَا جعَ النَُّء التي أريناكَ إللاا فِثْنةَ النَّاس إلاا فِتنَكَ للنَّاس والالشَّجرَةَ الْ المَلعُونةَ فيِي القُوآان وَنخَوِّفهُم فمَا يزيدهُم إلاا قُغيانَكَبون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 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك فِي البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه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 أم أمِلْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُهْصِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ فَيُغْرَقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِلَقْنَاهُ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ على عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ فَأَمَّا ٱلَّذِىٓ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَأُولَٰٓئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِى هَٰذِهِۦٓ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلاً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 رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أَعْرَضَ ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كَانَ يأوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح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 وإِلَّا بَشَرًا وَرَسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إلا إلا أن قالوا ابْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا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 وَنَحْشُهُمْ يَْومَ القياامَةِ على وجُوهه رُمْ يَو وَبُقْمَو وَصَُّ مَأْوهُم جَهن مُخُلمَا خبَد زِبْنَهُم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 وَجَعللَ لهُم أَجلَ الل رَيبَ فيِيهِ فَأَبَ الظالِمُونَ إلاا كُفُور قُلأَن تُم تَن لكونَ خزاء إِ رَرحْمَةِ رَببي إذ لا أَمسَكُب إذ لا أَسَكتُم خَشيَةَ الإِن وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أُنْزِلَ هؤلاء إلا السماوات والارض بساط وانني لا اظن انك يا فرعون مذمورا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا